عن ما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون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 لنخرج به حبوب نبات وجنات الفاف إن يوم الفصل كان ميقات يوم في الصور فتأتون أفواجا وفتحت فكانت أبوابا وسيرة الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لا بفينا فيها أحقابا لا يذوق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 وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا, فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أتراب وكأسندها لا يسمعون فيها لغوا ولك الذباب جزاء من ربك بالسماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والمهائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء تخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا